وعدل الماضي من الأول من الأول من الأول وعدل الماضي من وحاسبني وانا حسبك ولي من بيت حول وحاسبني وانا حسبك الماضي من مكاني غريب الناس في كل مكان كانوا احبابه جرو عليه الصبح غدار مالهش امان الناس في كل مكان أحبابي جارو عليه صباح الدار مالوفشي أمان أيامه من حب الحب ضيعها أحلام من قلبي وقلب موزعا أيامه من حب لحب ضيعها أحلام من قلبي وقلب موزعا ولا حد قادر يفهمه ولا حد عايز يرحمه ولا حد قادر يفهمه ولا حد عايز يرحمه وقابلته وشغلته وعندني وحيلته وعداني وصاحبت وريته الأحلام يوم الأيام عمره شايفة كان فيها غرام لو قلتوا كلام ميت سنة قدام وأنا حوصف بتنسى كل ده وتطوي عجايب انت قلبك ايه ايه ودي الماضي من الاول عرفت ازاي عرفت ازاي بتتحول الماضي من الأول عرفت إزاي عرفت إزاي بتتحول أنا علمت أجاوبني جاوبني يا اللي تعبني أنا علمت أجاوبني Tell me, tell me,